اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم